صراط الذين أنعمت عليهم غير الناس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 ثُمَّ ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابير وجعلناها رجوماً للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمع لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيب إِلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَنْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ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 فاعتوفوا بذم بهم فسحقل أصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرته وأجر أسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلونا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 ام ا منتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولو قد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جن ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أم هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور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 قل أرأيتم إن أصبح ما أكون غورا فمَن بما